اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألتين منك سمع حاضر وجواب عتيق ولكل صامت منك علم باطن محيط اسالك بمواعيدك الصادقه واياديك الفاضله ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا يضره معصية العاصين جعلنا وارزقني من فضلك واعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد وعلى ال